السلام عليكم ورحمة الله كل سلام سيدي أعوذ الله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Come yeah. on. <laughs> Wow. المصدر المتر عدين. يدخل من يشاء في رحمتي <تصفيق> <تصفيق> والظالمين اعذنا لهم ما عدل طعمة القبرة يوم يتذكروا الإنسان ما سغير طعب الجحيم لفضيله الدكتور محمد يسألوا يسألو لك عسى يسألوا يسالونك لك عن يسألون I am ইল্লা That's I'm gonna يوم تغنى السراء فما له من قوة ولا اسم ربك الله Wa lillahi وصلنا لا تجون الحياة إلا آدان في الزوح